بات من دفع الطاعون والبلايا يا مالك الممالك يا منجي من المهالك أنت الباقي وكل شيء هارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصرنا بها من جميع الأهوال والآفات وتطيرنا بها من جميع السيئات بدفع الوداء والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظم البلاء في النفس في الأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله <المتضح> أكبر أعدد لنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر صل الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر اللهم كما شفعت مبيك فينا فأمهلتنا وعلمت بنا منازلنا فلا تلهكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين للوباء والطاعون يقرأ كفيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترفع بها أن نبطعنا والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من دوام على هذه الصلوات في أوقات الوباء عفاه الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المليل أعلى إلى يوم الدين اللهم يا فاجة حمد نرون ويا سامع صوت هابون ويا جامع الشم ياقوم ويا كاشف الدرق أيوم ويا غافر ذنب داو فرج عنا لهدوم واصرف عنا الوداء برحمتك يا أرحم الراهلين وصلي على جميع الأنبياء والمسلمين وعلى نبينا محمد وآله أجمعين وكذلك طاعون والوباء اللهم إني أسألك بعدد خلقك بعزة عرشك بارطاء نفسك بنور وجهك بمبلغ علمك يا قدرك ببسط اوتكان يا شكرك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيتك كلية صفاتك لتمام وصفك لنهايه أسمائك لمكنون سرك لجازي سترك لجمال منك افعال دودك الشديده وقادك سغيري رحمتك كان يا دنيا خلي نادي كان بي قايتي وقلبك انت في مفارده يتخلن يبقى يبقىيك يبقى سمدي اوقاتك يا عزتي وبوديتك يا اعظم ما كمالك يعني سيادتك بملكوتك بجنب حناليتك بمنانيتك بلطفك ببركك بحسنك بحقك وبحبك حب كأن تجأ لنا فرجا ونخرج من الهموم والغموم وجميع الأفوات والوداع والطاعون Vallahu asiyyina Muhammed ve Ali ve acahatı ejmây. Valla habbülillah Rabbı Ya bakî, an tabaki. Ya bakî, Ya bakî, Ya bakî, Ya bakî. أنت يا باكي أنت لضاكي لا إله إلا الله نكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك دفع التاعون اللهم سكن صدمة قحمان الجبعوت اللطيفة النازلة من فيران الملكوت حتى نتشبث لأذيان أدفك انا تخصك من زول قاهرك يا قدوتك علتي والمعنات الشالتي يا ذا الجلال والاكرام الله افيني شر الثاني الطول وان كن لا عبدنا لا بنا مناسلنا ولا تلهكنا بالردنا حجم صمت باقي وله كن فوقك دخل في كان واستجرنا إلى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله وحده لدفع الودا يقرأ هذا الدعاء في كل يوم ثلاث مرات أو عقيبة خمس صلوات أو نلسكه عنه أو يكتبه على بابه. اللهم سكِّ هيبة صدمة قهر مان الجباروت اللطيفة النازلة الواردة من فيضان ملكوت وبالنور الناطق بغوان لضحكمة حتى يتشفف بأبيات لطفك ولا خصب بك أن إنزالي يا ذا الكاملة والقدمة الشاهلة والرحمة الواسعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ولي الولاء يا كاشف الضر والبناء اصرف عن الطاعون والمباء بحق آدم محرى فبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المرتضى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحربة الحسن والحسين عليه السلام وأمه وأبيه وجده خلصنا مما هو فينا صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين رحمك يا رحم الرحيم.